الطابئين الانفعال اي انفعال القليل الفراصي مع النجاس خلافا للعمانين بأن فقال بالعدم مطلقا اي ان القديد كنكر تماما كما ان الكر لا يتمجس الا اذا تغير احد اوصافه وكذلك الحليل لا يتمجس الا اذا تغير احد اوصافه مطلقا وارداً او قليلاً قدير من جهه كثيره ما قد باظ به اكثرها قاصرة. <تصفيق> وهي مع ذلك مع قصور سندها قالته ايضا اخراه وهي مع ذلك الاثري وصي الحبيب بل ولا ظاهرا ابي الى ذلك الصراحه باقواها الحسد عذر رجل ينتهي الى الماء القبيح طقري ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرق به ويداه خذرتان قال يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل مع أن يده خذرة والماء قليل مع ذلك يتوضأ ويغتسل هذا دليل أن الماء القليل لا ينفعل ملاقات النجاسين صاحب الرياض قدس سره يريد أن يناقش في هذا الاستدلال ومحصله أن النقاش هنا في أربع فقرات في الرواية الفقر الأولى عن الرجل الجنوب ينتهي إلى الماء القليل هل أن مصطلح القليل في ذلك العاصر هو المصطلح القليل بحيث أن المراد بالقليل في ذلك العصر ما دون الكور كما هو المصطلح التقليل أو أن مرادهم بالقليل ما لا يكفي للارتباس فيه سألته عن الرجل الجنوب ينتهي إلى الماء القليل وهو في الطريق السلام عليكم يعني أنه يمر على ما يكفي أنه يبعد فيه مثلا يتسجع فيه مثلا بحسب المتعارف عندهم في تلك الأزمنة من أنهم يرتمسون ويسبحون هذا المال لا يكفي تعبير عنا بالمال القليل مراده بالقليل بحسب المصطلح العرفي فليس القليل بحسب المصطلح الفكفي المراد بالقليل يعني الماء الذي لا يكفي لأن يرتمس فيه وإن كان في حج ذاته كرا وفي حج ذاته كر إنما عبر عنه السائل بالقليل لعدم كفايته شنو في لإرتماس به سألته عن الجنوب فليه ينتهي إلى الماء ينتهي إلى الماء القليل في وخذا. الإمام عندما قال يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل إنما حكم الإمام بأنه يصح له أن يغتسل فيه لأنه في حد ذاته هرون وإن كان قليلا بحسب المصطلح العرفي لا يغتسل الارتباس هذا المناقشة الأولى ولكن هذه المناقشة غير كامل الله باعتبار أنه وإن كان القليل بحسب المصطلح العرفي هو ما لا يمكن الإغتسال اغتماسا فيه إلا أنه من الكرو ملكر وملكر ملكر وبادول ملكر القليل ما لا يمكن الارتماس فيه قلمة ما لا يمكن الارتماس فيه إيش ملكر وغير ملكر فحين نجد صحيح الرواية صحيح الرواية لا تختص بالقليل الذي هو دون الكور لكنها أيضا لا يعني الرواية بالنتيجة شاملة للقليل الذي لا يمكن الارتماس به سواء كان كرا أو غير كرا فقول الإمام يغتسل يشمل ما إذا كان أقل من كور يعني كل ما القليل لا يمكن الارتماس به يصح لك هل تقتصد منه وإن لم يكن كرد فيه اللعنة المطلوب المطلوب المستجل المستجل يقول ها يقول قليل ليس دون الكور تقولون لأن المرائب القليل ليس هو المصطلح الفقهي بل هو المصطلح العفبي على أي حال يشمل محل سلامي بالنتيجة يشمل ما إذا كان أقل من كور فتدل الرواية على عدم الاشتعال صار واضح لوناء المناقشة الثانية الذي طرحها صاحب الرياض ويريد أن يبتسل منه وليس معه إناء يغرق به ويداه قذرتان يقول مو معلوم القذارة مرادها قذارة شرعية ما هو؟ لعل المراد بالقذارة القذارة شنو؟ عرفية إذا مثلا فيها تراخ، إذا مثلا وصخ مثلا فيها تذب. لا دليل على أن القذارة المراده به القذارة الشرعية فالإمام عندما قال يتوبأ ويرتسل باعتبار أن الإمام ما فهم من كلامه القذارة الشرعية لو فهم الإمام من كلام السائل القذارة الشرعية لا يمكن الإمام أن يحكم بجواز الوضو والغسل لأنه ما يتنجس بمجرد ملاقعة القذارة أنه قليل لكن لا الإمام فهم من القذار القذارة العرفية ما يستقذره الإنسان الآن شون يتوضيه ارتسال هذا ما يقليل إيد قذرا وصخا قلال خلال خلال وضع يده يرسل إيده وتوضى ويقتصر كون الإيد قذرا هذه لا تنافي جواز الارتسال والوضوء فإذا لا يتم الاستدلال بالرواية لا يتم الاستدلال بالرواية على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات النجاسة إلا إذا ثبتنا أن المراد بالخدارة هنالخدار شلو؟ شرعية همان إذا قلنا بأن الخدارة تحت من الخدارة العرافية وحيني لنا أذنون بشكل الله صار معلوم؟ بس شو يورد على هذا؟ إلحاظ الرواسة الصابقة كلته تعبر عنه لأ كلها الرواسة طلعا نخرجها نقول أنه شارع وحاجة ما يتكلم من باب الشارع نقول الإمام السائل قاعد يقول ليس الشائل قاعد يقول السائل قاعد يقول ويريد أن يرتثل منه وليس معه لناء يغلف به ويداه قاذرتان السائل قاعد يقول وأنه الإمام أنه من ايه فهمنا هذا؟ ان السائل جايس عن العميمة <تصفيق> مش و جايس تتشكلها لداه القدرة قدريته <تصفيق> <تصفيق> السائل جايس ايه اوه السائل قاعد يقول على انه هل قدارة العبديه قاعدين انت المساء السائل سائل المحمد بن ريسى محمد بن ريسى يسأل كل كلامه لهذا عبر صاحب الرياض انه حسن بنان على فتح البعض وإن محمد بن سفي فلانكم يسير شباً من أجل الله موافر ويمكن أن يسأل محمد بن نيسر على أنه قذارة اليد نافي يعني أنا من حطيه في بيبرس وبصير الماء خمسة بصير الماء مثلاً غص أنا مجرد أن يضع أضع يدي في هذا الماء سيصير وصحاً أقدر أغتسل منه وتوبأ وهو وسيخ أو لا المنظر المنظر مهنكو مهنكو نعم ولكن يجب ان يكون هذا المستجد لكي يجب ان يكون هذا المستجد لكي هذا المستجد لكي يكون هذا المستجد لكي يكون هذا المستجد لكي يكون هذا المستجد لكي يكون هذا المستجد لكي يكون هذا بهذه القدر ان تنسا الى بالماح لا يجوز بعد ذلك التوضؤ منه والاغتسال منه ام لا وهي بقرينه وليس معه الى عوض ادري ان في شيء يزيد يقول انه ايدي فيها ورثا ولا عندي انا انا نظف ايدي من الورثان صح ولا لا ول عندي انا انا اني اتوضا فانا اذا وضعت في الماء يتوسط اقدر ابع يدي واتوضا ارتدي منه حتى لو كان الماء يوصل والإيمان بالجنة. فالرواية لا تدل حينئذ على ماذا؟ لا تدل الرواية على طهارة الماء لو أصابته القذارة شرعياً. هات ما تدل الرواية على طهارة الماء لو أصابته القذارة غرفيه. رادكم شو رادكم؟ ونستجيب الحكيم ما جاب هذه المناقشة، لكنك أنهم سيئون هو جابه لأنه مرتدون هذه المناقشة. أنه لم يعلم أن المراد الخضار هي الخضار الشلالي لا يعني إذا كان المراد الخضار الخضار الغرفي لا تكون قواة جليلة على أن الماء الخليل صاحب على ينفع تخير من المحاكم هذا نقول خلاة كلمة الجلد كلمة سألته عن الرجل الجنوب ينتهي إلى الماء ويريد أن يرتفل وليس معه مناء يغرد فيه ويداه قدرت بقرينة قوله الجنوب ما من مرض القذارة شنوه قدرت الجناب يعني أنه بجنابته قدرت يده أصابت القذارة في يده بمختبى جنابته سألته عن الرجل الجنوب موضوع السؤال هو الرجل الجنوب بما أن موضوع السؤال ومركز السؤال عند السائل هو الرجل الجنوب يكون هذا قرينة على أن المراد قدرتان كيف هو القدارة؟ الشرعية للقدارة العفية وإلا إذا قال السؤال عن القدارة العفية كيف يجعل موضوع السؤال هو الرجل الجنوب؟ يعني لا ربط للجنابة حين إذن الجنابة لا خصوصية حين إذن. إذا كان المناط على الخضار العرقيين الساليس لأنه دائر وصخاء أقدر استعمل الماء في وضوء أو في غسلين أو في ما إشبه ذلك في الاستعمالات الشرعية أو لا هذا خبر ما إلى علاقة بالجنوب بعد جاء الموضوع السؤال هو الجنوب قرين على أن المراد بالخضار هي الخضار الشرعية وليس الخضار العرقيين فلا تفهم من باب أولى أن تتخذر يده بالجنال من باب أولى يعني أن هذا الرجل لأنه في صحراء ولانه في طريق ما كان عنده مجال أو يدفع أو أكبر أو ما لتطهير يده من الخزارة ما بكعمل فلذلك أنه يد خزارة الجنالة بقيت على يده شيء كون على أقول هذا إذا الحين إذا الجنوب ما إلى خصوصية بعد يعني يصير مركز سؤال سأل شنو؟ يصير مركز سؤال سأل إن الوصا هنا في جو استعمال ما أو لا بعد الجنوب بعد ما إلى خصوصية هنا؟ لا أظهر السؤال ظاهر السؤال سألته عن الرجل الجنوب ظاهر أن الجنوب لها خصوصية في السؤال. لا يكون للجناب خصوصا في السؤال حتى يكون المراد بالقذارة القذارة في الجناب وإلا إذا المراد بالقذارة القذارة العطية سنعلافك لكم من بعض تسأل إذا فيها وصخ أقدر استعمل الماء هذا في وضوه في غوص في تقدير ثوف، أي شيء ممكن نقول السؤال هو سألته عن الرجل الجنوب ماذا علا الغوث ماذا علا الغوث ماذا علا الغوث سألته عن الرجل الجنوب ينتري إلى الماء الحليق الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به بدأ ما معنى يغرف به يعني شنو معنى بدأ ما معه إناء يغرف به شنو معنى كيف حمله هذه على عيشوني؟ بلانا ايدة وصخة لو كان عنده اناء يغرف بيه لفان خلع من الماء وغسل ايده ثم اتغسل مع الان ما عنده اناء يغرف حتى يغسل يده إذا معه ليس معه إذا يغرف حتى يغسل يده حين يدين سيبطر أن يلقي يده في الماء نسأل حين إذن هل أن القدار قدارة عرفية وقدارة شرعية؟ إذا تقول المراد هو القدار الشعبي، عرفية إذا ليس محط السؤال هو الرسول، مو محط السؤال هو الرسول، ما حط السؤال أنه القدار العرفية نافس استعمال الماء أو ما تنافس، في وضوء في غاس، في تغذية، في أي شيء. بعد ما إلى ربط القصصوصية في الغسل والسيغ يعني بالنتيجة ما حد سؤال السائل أنه الوساقة هذه ما في استعمال الماي في تفسيرين من حدثين أو خدثين ما في أولى سيغ المركز هو منافاه الطهارة لماذا؟ للوساقة بينما عندما يجعل السائل مركز سؤال الغسل وبقارنة ما سألقناه غسل جنابة هو ويده قدرتان ويقولوا في قدرتان عندك سرعة الغوص يفصل أو لا يفصل بليح القرآن نفسه قدرتان بقرينة كون مركز كلامه والغوص يعني القدار المتعلق بهذا الغوص الميسي الربط يعني ما عند سؤالين سؤال عن أصل الغوص وسؤال عن كون القدار منافية الاستعمال أو لا نقول هذا سؤال على جوامس وسؤال القرآن عامل عامل كون آه مع كون اليدين قد رفع هل هذا الماء صار السؤال عن الوصف؟ صار السؤال عن صلاحية الماء أن الماء صالح للاستعمال ومصالحة الاستعمال مع عوجود الوصاحة عندما نفهم أنه أكون خصوصية للغسل لابد يكون خدرة إليها علاقة بخصوصية الغسل واللي إذا القدر ما له علاقة بخصوصية الغصّة سؤالين مركزين الكلام، فكون مركز الكلام هو خصوصية الغصّة ومع ذلك يسال عن الخدارة العطية. هذا العطية ما له خصوصية الغصّة. سكت تريد القصّة أو ما تريد تريد الطهر ما له رأي خصوصية الغصّة الخدارة تريد الطهر كارو في هذا الكلام. نفس الكلام يرجع. فكون مركز السؤال خصوصية الغسل أو غصر جلابه أو أي غصر الآخر قرينا على أن المراد بالقلال هو القلال الشعيون وإنه سؤال خصوصية ثانية بالسؤال فوق السؤال المناقشة الثالثة ناقشة بها شو جميعون ففرها صاحب الرياض هنا وذكرها المحاقق الهنداني بحسب ما أعتقدها المسيحين في السؤال أنها اجتملة على حكم لم يكتبه حلم للشعاء واجتمال الرواية على حكم لم يكتبه حلم للشعاء موهن, موهن. موهن. من الموهن من الموهن مصداق المصادق الإعراض معه وهو شدوء يتوضأ ثم يقتسل، فإن الوضوء مع غصر الجنادة بدعه في صريح الروايات سواء كان الوضوء سابقا على الغصر أما على قول الإمام يتوضأ ويغتسل ثم يقتسل. حكم لم يقتدي به احد من الشيعة وهذا مهم والاستدلال به يتوقف على حدود الحقيقة فالحذر يعني الحقيقة الشرعية من بها القدر القدر الكلي والقليل المراد به القليل الشرعي فعل <تصفيق> الباعث المعروف فكان المناقشة فيه. ومع ذلك يعني هذا مضافا الى رد ثالث غير الاولين يتضمن النص الوضوء مع مصر الجناب ولا يقر به أحد صادر فما هو دفع هذا الاشتاء صاحب الرياض والمحقق الهمداني يقول لها كذا أن الرواية اجتملت على حكم لم يفتدي أحد واجتمال الرواية على حكم لم يفتدي أحد مهم لفجيه لأنه يحقق مصداقا بل من مصادق الإعراض كونه الإجابة كل غسل برواشه. كل غسل اللي معه وضوف مع ن الا إلا غسل جلاو قبل قابل أو بعض يعني لا احتسروا وقعدوا لي احتسروا هو يحتسروا لي حق الظهارة اللي غاربين ثم يحمله على الكاتي نحمله على الكاتي نحمله على يعني لا ايه مثلا نموط قبل الابنى العام موصول شلو الابناء, الأبناء العام يقولون اشتراك الوضوء قبل الغوص لا يعني نخلهم بالغوص والجناب عام شمع الوضوء والغوص عن جناب هو احتمال التقييد إذا ما أتوجيه رواية، إذا ما أتوجيه ماقول بالرواية، لا يلجأ احتمال التقييد، احتمال جعل ما أتوجيه لا يلجأ احتمال التخيير على أي حال، ذكر سيدنا خديس إبراهيم أنه المراد بالوضوء هنا الوضوء معنى تغسيل اليدين. الوضوء مثلًا جاء رعفر عن الطارس الذي تجاوز يعني يضع يده ويتوضأ يعني يضع يده ويطهر يده يضع يده ويتوضأ يعني يضع يده ويطهر يده ثم يغتسل المرال بالوضوء هنا بمعنى تطير الجمال وليس المرال بالوضوء هنا معنى الأسفالحين هه هذا الكلام هو غير مقبول اول إذا اذا تقول المراد بالوضوء بالتطفير يعني المراد بالخدر الخداره الشرعيه هو خلاف ما ثلثت بهذه الخداره لا حق الخداره الشرعيه اذا تقول المراد بالوضوء مع التطفير اليد اذا المراد بالخداره شنو إذا المراد بالقدر الشرعي تقولت لا في المناقشه الثانيه ما ثبت أن المراد بالقدر هو الخدار عدم الخدار العفوي هو بخارين قوله توضّح بقارينه قوله توضّح المراد بالقدر في المقام الخدار الشرعي فلا بد من التنازل عن إما عن الشرعي أو تنازلوا عنه هذا ولوضوء براد الوضوء وهو كذلك فانه حتى في الروايات الوارده على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو اول مشرع استعمال الوضوء في يعني نظير ما ذكره الشيخ المدفر في اسرائيل المدفر من اننا نقول بالحقيقه الشرعيه على نحو موجبه في ماذا في الاشياء التي تتكرر كل يوم اكتروا الحج في السنة مرة مو معلوم سبقت الحقيقة الشرعية في, في زمان النبي مثلا لأن النبي حج مرة أو مرتين أو ثلاث أما فيما يتكرر كل يوم بعد تثبت الحقيقة الشرعية منذ متى شرع الوضوء إلى أن مات النبي فاكثر من ثلاث عشر سنة مو معقول أنه في كل يومين يستعمل الوضوء في الأفعار الخاصة ومع ذلك لا تثبت الحقيقة شرعية بخير. غير معقول بعد. نحن قد ننكر الحقيقة الشرعية إذا لا يتكرر كل يوم. مثل الحج يقول ما ثبت أنه حقيقة شرعية في زمان رسول. لعله ثبت حقيقة شرعية في زمان الإمام علي مثلا أو مثلا مثل الخمس ما ثبت حقيقة شرعية في زمان النبي والإمام علي. لعله ثبت في زمان الكاظم مثلاً. أما بالنسبة للوضوء الذي يتكرر كل يومين. وخدم الرسلين في زمان الرسول يستعمل لفظ الوضوء في هذه الأسعار الخاصة حتمت تثبت الحقيقة الشرعية وبالتالي لا يتبادر لذهن مسلم إذا يسمع كلمة الوضوء في نصر تبادر لذهنه الوضوء ببعنا تفضير لذبادر لذهن الوضوء شنهو في المعنى هو الشرعي لأنه ثبت حقيقة شرعية منذ زمان الرسول صلى الله عليه وآله فحمل فريبة الوضوء على هذا الفعناء الاخ الظاهر جزمان المناقشه الرابعه اكو ذيب بالحديث ما ترى ما ذكره صاحب الهواء وهذا منهم ذيب بالحديث ذيب الحديث يا رب ذيب ويهم عن حضار ابن ايوب عبد السئل من اجمال انتماع المنقر عن حضار ابن انا نسافر هل تلتقي مع هالرواية المظلمة فربما بلينا بالغدير من المطار يكون لجانب القريه فتكون فيه العذرة لا سجي الزب تحت الغذير ويقول فيه الصبي وتقول فيه الكتاب في الشبابات الغديئة وهو تروث أيضا فقال إن عرض في قلبك منه شيء إذا شكك تنكس لو ما تنكس فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم اصبع لا تستطيع المتاوين فإن الدين ليس بمضيق أو ليس بمضيق فإن الله يقول ما جعل عليكم بالدين هذه رواية يعني شبيه المحل قال يضع يده ثم يتوضا ثم يغتسل هذا مما قال الله هذا مما قال الله عز وجل ما جعل عليكم هذا الذين يتضمن مناقشه في المناقشة؟ فهو انه لحلاق جواز الوضوء والغسل هنا لا من باب الحق من الاول من باب الحق الحرجي لأن هذا في باب متورط مثلا وليس معه بليه وليس معه اناء يغرف به من هذا الباب جوز له الوضوء والغسل فإحنا نعترف إياكم إن الماء قليل أقل منكم ونعترف إياكم ان المراد المقذار المقذار هنو الشرعية ونعترف إياكم على إن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي كل هذه المناقشات نتغاضى عنها لكن مع ذلك نقول الماء نجسون وإنما جوز الوضوء والغسل فيه من باب أن عدم ذلك حرج عليه لقوله هذا ينو هذا مما قال الله ما جعل عليكم في جين الحرج جواز الوضوء والغسل به حرجي لا يعني ان الماء القليل لا ينفع الملاقات المجاسية ينفعل اما جواز الوضوء والغسل في هذا المورد من باب الحرج صار واضح ها ها ها ها ها ها طب هو يعني يعني ماذا الامر في ان يتوفر ولاحظت تعبدان بعد فاضب تعبدان بعد الحرب في ايضا سلم من اقول تيم مشي القذاره محضر الى ياكل المحل انه هذا يريد ياكل يريد يشرب يريد يسلم على الناس يريد يطبع الناس مع وجود القذاره في بدنه والقذاره في يديش شلون الامام يقول لك تصل وتطبع من من باب الحرج مو من باب انه طاهرون بعد الملاقات بعد يكون المناقش, المناقش يقول أنا أسلم أن الماء يتنجس محل كلامي الماء يتنجس يتنجس بمجرد ملاقات الحضاره كل كلامكم صحيح أما ليش الإمام جوز للوضوء والغصب به مع أنه يتنجس بالملاقات رفعا للحرج لأن تيممه لا يرفع الحرج عنه بينما استعمال الماء يرفع الحرج عنه ما جعل عليه السكين من فهذا لا يدل على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات النجاح ينفعل أما جواز الغصب له من رفع الحرج هذه المناقشة ضادة هذه المناقشة الرابعة أناقش بها سيدينا في السرر المتامة فالآنها مكين أن ظاهر التعبير هو فالإشارة إلى العله عفوا الإشارة إلى الملاك ليه الإشارة إلى الكبرى شلو الإشارة إلى الملاك ليه الإشارة إلى الكبرى يعني هاكنا ثالثا نقول المقام الإمام جاي طبق الكبرى على الصغراء يعني أن مورد تورد من موارد تطبيق الكبرى على الصغراء اتتم المناقشة صحيح مناقشة تامة لماذا؟ لأن الحكم الإمام بجواز الغسل والوضو من هذا الماء إنما هو لأن هذا المورد من موارد قاعدة الحرب لا من باب أن الماء طاهرون من المناقشه لو كان غرض الإمام هو تطبيق الكبرى على الصغرى أما لو كان غرض الإمام الشارع إلى ملاك الحق أنه احنا ليش جوزنا مائلك اثنين أن تتوضع وتغسسين إنما جوزنا الوضوء والغسل هنا بملاك الحرج يعني رفع الحرج عن المؤمنين حكمة لهذا التشريع مو أن موردك من باب قاعدة الحرائق صار هذا ينفر لينهما يعني نضير هكذا نضير طلب شنو سوق المسلمين لماذا الشارع المقدس جعل سوق المسلمين إمارة على التدخيه لماذا الشارع المقدس جعل يد المسلمين إمارة على التدخيه الحكمة في جعل سوق المسلمين اماره على التركيه وشنوه تسهيل على الناس مو ان اماريه سوق المسلمين هي من موارد التسهيل طبعا بين ملاك الحكم وبين نفس الحكم اذا لنا كون سوق المسلمين امارة بس هذا الحكم بفضاق الى التسهيل صار التسهيل في نفس الحكم يعني الحاكم من موارد قاعدة المسفين وكالثا نقول له الفصل من وارتا عدسين انه الحكمة في جعله هو مصلحة التسفين في المقام الحكمة في تجويز الوضوء والغسل هو وشنوه رفع الحراج لا ان المورد من موارد قاعدة الحراج صار واضح لولا فهذا نظير على انه يعني اساسا أساسا الدين ليش شرع وضوء أساسا الدين ليش شرع عوضو لرفع الحرج تشريع أصل هذه الأمور الحكمة في جنوب رفع الحرج الحكمة في تشريع أصل هذه الأمور هو الحرج لا هذه الموارد موارد قاعدة الحرج أرقون بين المصلبين هذا المعنى الذي ذكره سيدنا قدس السروجي أما من الرواية ما يستفاد لا من الرواية اللي قرأنا ولا من هذه الروايش قال له هذا مما قال الله هذا مما قال الله ظهر في انه شنو؟ وراءه كبرى على الصغرى هذا من ما قال الله ما جعل عليكم في دينكم لو كنا نتبع الروايه نقول ما دقرنته هذا مما قال الله انه من موارد تطبيق الكبرى على الصغرى فجواز الوضوء من باب انه حرجيون من باب ان ما اطاقره لا في قرينه اللي احنا قرأناها وهي شنو؟ قال إن الدين ليس بمضيق إذا أصابك شيء من هذا شنو؟ فقل هكذا أفرد يدك وتوبى فإن الله يقول ما جعل عليكم الدين فإنه حكمة بالتشريع مو أن الموارد من موارد القاعدة الحرام وعلى تقدير سلامة الكل عن الكل يعني لو افترضنا سلامة كل الروايات عن كل المناقشات ما أكون مناقشات ترضي من الروايات كامة الدلالة على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المجاسر ترضي فهي لمقاومة ما تقدم من الأدلة غير صعب لا تقاوم الأدلة الدالة على أن الماء القليل ينفعل بملاقات المجاسر وان اعتبرها الاصل والعمومات يعني هذه الروايه يعرضها الاصل العمومات الاصل قاعدة الطهارة العمومات ان الله خلق الماء طهورا لان نجس شيء العمومات واصل قاعده تعبد هذه الروايه لا تعبد تلك الروايات هو صحيح هذه الروايه معضده بالأصل والعمومات اما ان تلك الروايات المتقدمه شنو مقدمة ليه بكون الأخبار الأولى وهي الأخبار التي على التعالي قليل بالنجاة خاصة معتضلة بعد التواتر تعمل اخطار هذه خاصة وهذه عامة لأن هذه تفيد شنو تفيد أن الماء لا ينفعل بملاقات النجاسه قليلا أو كتيرا تلك الروايات على لأنه إذا كاد دون القرء فعل ملاقاة المجلس فتلك تكون فخاص مقارنة مقارنة مقارنة مقارنة مقارنة مقارنة مقارنة مقارنة مقارنة مقارنة مقارنة القليل مقارنة مقارنة مقارنة مقارنة لماذا مقارنة الطائف مقارنة الطائف قرينا مقارنة مقارنة مقارنة على مقارنة مقارنة مقارنة مقارنة المعصوم عليه السلام هو انتفاع الخليفة كان قبل طور النجاسة فلا تفيدنا الأصل هذه ما تقدم الأصل الأمواح أما مع وجود الأخص فالقرائن قائمة على الكلام لا يخدم الأصل الأمواح صار واضح وفي دعوى تواتر النبوي الحاصر لنجاسة الماء إن الله خلق الماء ظهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو حصر بعض قال لا يتغير إلا بهذه الثلاثة فيتعارض مع الروايات الداله على أن القليل ينفعل في ملاقات وفي دعوة تواتر النبوي الحاصر لنجاسة الباء حاصره في شنو حصر النجاسة فيما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة النجاسه في هذا هو موضوع إذ لم نجد لحديث منه في كتبنا هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من المؤلف ان يكون <تصفيق> فبعوالي لآليه ابن أبي جنهور الأحسائي وقد طعن في المؤلف والمؤلف الشيخ الأنطار يكون الرسائل في باب التعادل والتراجيح وقد طعن في المؤلف والمؤلف من ليس دابه الطعن في الروايات كصاحب الحدارة شيخ يوسف مع أنه ولا في الروايات لا مع ذلك طعنة في المؤلف والمؤلف الطعنة في المؤلف والمؤلف من ليس كافه الطعن بالرغاية ترى الشيخ الحمصاري في المؤلف من أجل الله طعن فالتدفه يتاويها من الأجلاء كون المؤلف فيه الغفل والسمين الحمد لله البحاف وغير فيه كون المؤلف مشتملا على الغفل والسمين هذا ما يعني الطعن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 صاحب الكافي أضبط تبا تعرضت رواية الشيخ مع رواية الصدوق وصاحب الكافي يقدم روايته مع الشيخ فليتعى صاحب الحدائق قلما ما تخلو روايتي كتابه من القد الشيخ رواية من رح رحمة رح رح. <صحيح> صاحب الحدائق يقول بعد يتكفع التحديد والاستقصار ما وجدنا رواية ما تخلو. يد سامح بس نجه يد سامح في يد سامح يد سامح حتن فحينئذن شنو؟ كل غرض يخطر عبد اثناء محافظة على سائر الجهاز وفي مداره نعم في الأكل الغرض دارةً يكون الغرض من تأليف الكتاب أن يكون الكتاب حتى بينه وبينه, وبينه. كما ذاك الشيخ الصدوخ بأول من لا يحضر الغرض من لا يحضر الغرض يذكر رشيح الصدوخ على أنه مغرضي من فذا أنه فتاواي فلا أَذْكُرُ فيه إِلَّا ما أُفْتِي به وَأَنَّهُ حُجَّةٌ بيني وبين رَبِّي لا تريني في الله يقول الله لهذا نشوف ضبطه أفتر في الروايات فيه ترواية أبداحات أما ضبطه هو الغالب بالروايات أما صاحب الكافي كذلك الغرض هنا غرض المفتاح وأنه يسجل ما هو حجة بينه وبين الله أما إذا كان الغرض لن في الغرض صاحب الحالي الصباح يقول الله أن الغرض جمع ما ورد عنهم من آثار صحيح ضعيف غات شميل أنا غرض إذا الكتاب مو غرض تنحيص غرض الكتاب ما ورد عنهم من الآثار اجمعه إذا غرضه هذا بعض إذا كان غرض المؤلف هو الجامع لا غرض المؤلف هو الإستاء بما في الكتاب فحينئذ غرضه لا يشكل عليك أن مؤلفك اجتمل على الغث والسمين فهذا دليلا على قلة ضبطك وعلى متهبطك في إرادة الروايات ما أكثر غرض لأنه يفتح ورد أنه ما, ما ورد عنهم مناسا أجمعه مثلا حفظا لهم وتراثهم مثلا فإذا أبطعن في المؤلف لا يعني أبطعن في المؤلف ولذلك الشيخ مع كثرة السامة من في المسمات وفي المتون كيامة النجس أو سنة من الكثمين هذا مع فترة تسامة في الخلال الشيخ الطائف طعم يعتدرون الشيخ ألفه أيام خروجه من بغداد إلى النجس أيام الفتنة وكان مشوش البال وما كان مثلا ذلك الوقت متفرغا للدقة والضبط في هذه الأمور أو أن الكتب ما كان عندنا في نتيجةه احتراح مختبئة ياه ماش باما التوجهات على اي حال انما ارتكبتوا بالتوجهات لا لانه مازال شيخ الطائفة مثلا تحافظ عليه اين كأنه صاحب الرياض هم مو من كتب المشروع ورشي اتناب حوالي وفي السراهر لابن اجريس الفلين اذا التواتر ومع ذلك افترض انه متواتر بالنتيجه الحديث عام والروايات الداله عن الانفعال خاصة ومع ذلك فهو كمثله مخصص بما تقدم من الأدلاء وقيل في انتصار هذا القول وهو القجن فإن المال قليلاح فأملاق النجاسات اعتبارات ضعيفة لا جدوى تعرف الله ويجواه أنا مدام قال لا جدوى أنا أبغى وخلافا للشيخ الصالح هذا خلاف ثاني خلاف الأول خلاف العماني أنه هو ملِي لا تنفع الملاقات النجاسة الأخرى خلاف الثاني خلاف الشيخ أنه يفرق بين النجاسة القليلة والنجاسة الكبيرة. بما لا يكاد يدركه فرق من النجاسة لا يكاد يدركه من ولا يدركه بل البصر يدرك هذا قطعة من الدم او قطعة من اليمان لكنها قطعة جدا تحتاج الى تأمل النظار اذا كانت قطعة من النجاسة تحتاج الى تأمل في النظار فجمات النجيس اذا كانت لا واضحة للعين في ما لا يكاد يدركه الفار من النجاسة إما مطلقا كما في الموصوف الموصوف عمم لكل النجاسة أو من الدم خاصة كما في الاستدخار الاستدخار خصص للدمان الرجاجيل الدتان تعنيه هو الموصوف المطلق النجاسة للصحيح عن رجل رعبا تخف فصار دمه قطعا صغارا فأصاب إنا أهل أه؟ اللي يصبح الوضوط من فقال السلام كان يستدين في الماء ثلاثة فالرواية تقول هكذا إن لم يكن شيء في الماء الشيء لا يستدين في الماء يعني يحتاج إدراك ولا في, في الماء, الماء طاهر فإن كان يستبين مفهوم الشخص يقولها كذا فإن كان يستبين ففيه سأصون ويكون منجزاً إذن المدار على استبانته وعلى استبانته قدر الشخص في المطوار ولعسر الاحتراز من هذا دليل ثاني إذا تقول أنه يجب الاستناد على النجاسة حتى النجاح الصغير الذي لا ترقه طار عن السليم اسمه الحرام فإن الإجتناب حتى عن هذا المفضل بالنجاسة عصر وحارف وذلك لأنك لا تمر بشارع إلا وفيه ولو غبار من النجاسة ولا مثلا وقد تدخل في خلاء مثلا وفيه مدى أقطع من نقاط النجاسة وقد لفلان تصلح في ماء وفيه كذا وقد تمر في شارع وفيه غبار من غبار النجاسة على أي حال غالبا لا يخلو الانسان من دقائق النجاسات فالتكليف العباد بالاجتناب عنها تكليف عسر وحرائج فبقاعده نصير عزله الحرائج نقول هذا النوع الذي يفقد لا وهو شاهد كلام الشيء شاذ لقيام الاجماع على خلافه بل ادعاء مستكثراته والصحيح اللي ذكر غير داد والأخير وهو العسر الحرم من النوع ومع ذلك في يسجل الشيء بعد حقها